بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إ ذ ا اكتالوا على الناس يستوفون و إ ذ ا ك ا ن و ه م او وزنوهم يخسرون أ ل ا يظن أولا ه م مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إ ن كتاب الفجار لفي سجين ا ل وما أ د ر ا كما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إ ل ا كل معتد أ ث ي م إ ذ ا ت س ل ى عليه آ ي ا ت ن ا قال أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن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 ت كلا ذ ب و ن ك إ ن كتاب ا ل أ ب ر ا ر لفي ع ل ي ن وما أ د ر ا ك ماعليون كتاب مرطوم يشهده المقربون إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي معيب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 ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين آ م ن و ا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون 「わか و ا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون